لكم تسجيلا لدروس في شرح عقيدة ابن ابي زيد القيرواني لفضلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى ألقيت هذه الدروس ضمن فعاليات دورة الامام محمد بن ابراهيم آل الشيخ الشرعية الخامسة عشرة المقامة بمدينة جدة عام ثلاثة وثلاثين وأربعمائة وألف هجرية نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس الثالث الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم وعلى المبعوث رحمة للعالمين ربينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعده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 وأمرنا أن نعمل بما أباح لنا منها والاعتماد عليها شرك في التوحيد وتركها قدح في الشرعي والقول بأنها ليست بأسباب نقص في العقل كما مرنا على في الماضي حفظكم الله تعالى و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 من المسائل التي يطرح حفظكم الله تعالى ورعاكم ما يتعلق بقوله هل مسير أم مخير عندنا ثلاث خيارات الإنسان مسير مطلقا الثاني مخير مطلقا الثاني هناك تفصيل الإنسان مسير في أشياء لا يحاسب عليها لا ثواب ولا عقابا ومخير في أشياء يقوم عليه الحساب والثواب والأولى أن يعبر باللفظ ويقول كل إنسان ميسر لما خلق له الأولى أن يعبر باللفظ الشرعي يقال كل إنسان ميسر لما خلق له كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له وهذا الحديث حفظكم الله من أعظم ما يبين للمسلم في حياته ما يوم القيامة اعملوا فكل ميسر لما خلق له لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل موته يبنيها اعملوا فكل ميسر لما خلق له إن حبب الله عز وجل إلى قلبك الإيمان وزينه فيه ويعلم سوء الله عز وجل عمل الصالحات فأنت إن شاء الله إلى الجنة صار في تلك الجنة وإن كانت الأخرى في الأخرى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسبة تفضل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 ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد نعم هذه المسألة حفظكم الله تعالى ورعاكم تسمى في كتب أهل السنة في مسألة الهدى والضلال الهدى والضلال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 أهل السنة والجماعة يقولون الله عز وجل يهدي من يشاء من منة منه وفضلا ويضل سبحانه وتعالى من يشاء حكمة منه وعدلا لأن الله عز وجل حكيم والحكيم حبظكم الله لا يأمر إلا لحكمه ولا ينهى إلا لحكمه ولا يخلق إلا لحكمه فمن هداه الله عز وجل فبمحض رحمته سبحانه وتعالى وفضله ومن أضلّه سبحانه وتعالى فبمحض حكمته سبحانه وتعالى وعدله والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ولذلك يسأل أهل الإيمان ربهم الهداية في آناء الليل واطراف النهار اهدنا الصراط المستقيم يسأل أهل الإيمان الله عز وجل الهداية آناء الليل واطراف النهار اهدنا الصراط المستقيم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 وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والتفكر في آيات سبحانه وتعالى الشرعية والكونية إذا من هداه الله عز وجل بفضله ولذلك لا بد أن تسأله سبحانه وتعالى الهداية والإعانة عليها والثبات عليها وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يقول اللهم يا مقلب القلوب ستبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب عن معاصيك قال قلوبنا أدى بين أسبعين من أصابع الرحمن يقلبوا كيف يشاء وأعظم أسباب الضلال نعوذ بالله من ذل الإعراض عن دين الله عز وجل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 والمشيئة الخاصة وإيرات الشرعية وهذه التي تعصى وتخالف وتطاع وتوافق قال تعالى وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين وهنا عبر الشيخ حفظكم الله باللفظ الشرعي فقال فكل ميسر بتيسيره إلى ما سوق من علمه وقدره يعملوا فكلهم ميسر لما خلق له لأن الله عز وجل خلق للجنة خلقا فهم بأسمائهم وأسماء أبائهم في اللوح المحفوظ أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا يجعلني وإياكم منهم ونعوذ بالله من الأخرى وخلق للنار خلقا فهم بأسمائهم وأسماء آبائهم فيه في, في اللوح المحفوظ نعوذ بالله من النار اعملوا فكل ميسر لما خلق له انقدر الله أنك من أهل الجنة يسر الله لك عمل أهل الجنة وانقدر الله الأخرى فالأخرى تماما مقابلها من شقي وسعيدا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 تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد هذه المسألة تسمى في كتب أحد السنة مسألة خلق أفعال العباد لأن المعتزلة يقولون لا قدر والعبد يخلق فعله هؤلاء يسمون القدرية ممكنة الخلق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 ولذلك صنف علماء أهل السنة والجماعة المصنفات في كتاب خلق أفعال عباد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بينوا فيه ابن سكت أن الله عز وجل خلق العبد وفعله وقد ذكر حفظكم الله بعض العلماء مناظرة بين من يثبت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 هذه العبارة حفظكم الله بعض شراح هذه التي يقولون فيها نقصة للعبارة وبعضهم يعني يغير فيها بعض الشيء أو يكون خالقا أن تعالى أن يكون أحد خالقا لكل شيء تعالى أن يكون أحدا أحد خالقا لكل شيء، وبعضهم يحذف كلمة ويكون منها ويحذفونها تماما يقول لكل أهل الغنى خالق لكل شيء الله ورب العالمين. وبعض يحذف أو يكون الثانية لأن هذه قالوا من تصر في بعض النساخ فتكون العبارة كما يلي أو يكون لأحد معنه غنى خالقا لكل شيء يعني حال كونه سبحانه خالقا لكل شيء سبحانه وتعالى ثم استأنفوا بقول ألاه ورب العباد ورب أعمالهم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 لكنه لا يخرج مع هذا عن إرادة الله الكونية، وهل يخرج العبد عن إرادة الله الشرعي أم لا يخرج؟ بلا يخرج. فإن وافق مراد الله الشرعي أثيبا، وإن خالف مراده الشرعي عوقبا، لأن الثواب والعقاب مترتب على ماذا؟ مترتب على موافقة. الإرادة الشرعية للإرادة الكونية للإرادة الكونية